مَنْ كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ مَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جهنم. دَُّ جعَن لَهُ جه نم يَصِه مَذممًَا